حول العالمين وشجع الله يلاله والشجع الله والشجع الله من المهم من عرفة رسولة صلى الله عليه وعلى خلاله وصحبه الله عليه وسلم وحما تعطيك كتابه صلاط عيديك كتابه, كتابه ليلا مفنى الليل وصوم الليل معدن لان هوعود على الناس بالبهجه والسرور والانحراف وما كان بالجاهليه عائد وكان الأرصال عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن نرمينا أعيات فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أقدرنا من هذه أعيات عيدين سنوين عيد الفتري عيد الفتري بعد النهات العزة العظيم حيط القطع كذلك الهاب للمناسك واع ايام كما تراهم وتشيعون وتعلمون بحضور الدين ايها الدر المؤمن حيط الله علينا سيام رمضان وحيث اعظم الله رب العالمين الناس النصف والحج والعمره ومدعض أبو جانب الأيام المباركة ومحمل عليك إساء الله ونحن في أمن المؤمن لإن الله عزنا وفي سلم وإسلام وفي خير ومبرك وعافية في الدين الله والدنيان الله إن شاء الله عز وجاء سبحانه على المجامل ببادنا ومبلاد المسلمين أنفتن مضار منها الله وبرك عيد الجمعة عيد الاسبوع متعلق دايما وبيقول ان الايام الجمعة لا عيد الاسبوع متعلق بعباده عظيمه نحتفلها ونحتفل بالاستماع بهذا اليوم بالصلاه سماع الفكر واللقاء بالناس اما اعياد جميله ان شاء الله نعمل مرضا بأمور الأردية الأحيانية أو وطنية أو قومية أو ما ذلك فأعفال الله يكاكب فارق بين الأعيات الإسلامية الشرعية والأعيات البشرية الباطلة لأن الأعيات الدينية الشرعية كل مناس أهل الإسلام ينتظرونها أما الأعيام البشرية الوضعية المبارضة الأنمين ما تكون للناس المحنونين لما تكون فيها طائفة جمضة وليدونك على الطريق وصغرها وأنها في موضع البشر وكانت في موضع الله عز وجل تحتفر بها جبيع أهل الإسلام بمشارك الأرض ومغالب تجدون أهل الإسلام تجدون الإسلام في بلاد في الديار الفطر ينتظرون يوم العين الديني للشرائي ويفعهم بهم ويبتأيهم بلدسون أقصر مع النهو ويشتري الإنسان وإي لم يجد إن لم يجد المال مباما السابيني لكي يظهر في هذه الشعيرة الدينية الإسلامية في المظهر الله وحسن ولو كان في الديار الفطر إن ينتظر هذه الناس لها إخوة كانت لها أحكام كانت لها أداة كانت لها وظائف وأعمال صلاة قال كتاب صلاة راديها ألا هدأني محمد بن أغرق والقشيري الميزي المعيني عبد المحمين والكشف أبو محمد قال جميعا عن عبد الرزاق صنعاني أغرق قال ابدا رفق ولمحامد ابدا رفق على هددنا عبدالله السابق قال أخضار ابدا جويت عبدالملك بن عبدالعزيز بن الجويت عبد أخضار الحسن من حسن من غنى عن طروس من كيسان الأبنائي تلميه عبدالله ابدا عباسة عبد عن عباس. ابدا عباسة فبتالله ابدا عباسة أقول حَبُّ الْأُمَةِ وَلْهُمَةِ وَلْهُمَةِ وَلْهُمَةِ وَلْهُمَةِ فقالا الفطري مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر المعورة وعثمان فكلهم يصليها قبل المطلبة ثم يطلب بخلال صلاة الجبعة الخطلتان قبل الصلاة قال وَنَزَلَ تَبِيُّهُمَّا كَمِي أَنْظُرُ إِلَيْنَا يُجَلِّسُ إِجَالَا بِيَدِكَ أشير إليه بأن جميزه ثم أقبل تشقهم حتى جاء بعد آيه بعد أن خطروا فيه وعطروا أقبل شقهم وشق الصفور حتى جاء النساء وقعوا قال يا ايها النبي اذا جاءك قرا يا ان طول العالم يا ايها على ان بالله شهي فتلها من الايه حتى غلط منها ومطالبين برضو منا ان تن على ذلك على هذا المري على هذا الشرط فقال دمران راهدة لم يتبو غيرهها منهن نعني جاء بالجنور لا يدرى حين كذل من قال فتصدقنا فبسط بلا يتوفه ثم قالها لما في ذنبنا أبي وأمي اجالنا يقينا فتدخ والخوارقيم ما الفتخ ما يوضع فيه الاذان للزين الخوارقيم الاصابع تقوم بلال هذا عالم الصدق الحمد لله العالمه سوقكم تطوعوا ما له ليس المراد ان يعني الصدقة يعني أخوات طيب هل يخطب لديه خطوتين أو خطوتك الصحيح يخطب خطوتين يخصر بينهما إما بجلوس أو بسكوت الديه أو بسكوت هذا هو وعلى هذا العلماء المتقدمون إلا من بداية الإيمان الصنعاني فبدأ يقول هي فطبة واحدة لكن من ثبت الصنعات وهم ربط القرون عشر القرون حافظ وهم يقولون فطبتين قالوا من جميع يقول فطبتين الانتفاق على فطبتين من بلاد الصنعاني ماذا يقول هي فطبتين واحدة كالشيطانيا كالشيط الإخذاني وما إلى ذلك ولا يمنع ذلك ان يقولوا ان من فقط في هذا لا ترى واحده في الارض مثل الله من تلاميذ مصطفى من فكر المتقدمه نطق من نطق على ان من الذين في البدايه في حكمه هل يقول كان الانسان في الطاين في مثل اليوم خالصا ان الانسان هذا في له تفصيل الدريه دائما دائما الاتفاق دائما طبعا لم يريد لم يقتنع فلا عمل حال الاتفاق عمل الاتفاق فقط نقول خالد بدا في كثير من المرض من, من علّق عقابة الكامل المثيبية في مرحل الراتب إسمان النحاس مطبوع متداول ما عليك خاطئ طيب هل وال... تنظرون بطل... في هذا الحديث في إطلاف في إطلاف معلّم؟ وفي مثل صدق أصدقاء العيد المفرطي بأضيط يحتمل التعذي يحتمل تعجل. ليس فيه منع ليس منع لما فيه إطلاق لكن من الذي يعينه لنا هذا لو وجد إجماع لا أطلق لو وجد اتخاب أطلق منه طب هل على منبر ليس من السنة ليس من السنة فقط وصيد عن منبر إذن إذا احتاج الفضل وكان الجو حدير ولا يستماعون ولا رون الخطير ولا بس حين الاجتماع في المسلّة مصدق أيضا ما تشك أن الصلاة في المسلّة هي الصنّة إنما يصلّى في المسجد للحاجة للخوف للمطر للملد الشديد للرياعة الشديدة الغبار والأدريب يصدّع المسلّة في المسلّة لا بس يصلّوا في المسجد يستقفون إلى أعضار وإن رأسنا السنة الصلاة من مصنص الله في البار في البار أو يسمونه فالجبال في الجبال الجبال أسعار أعلم؟ طيب والخطيب إذا لم يعمل اسمها نساء يعاد نساء يعاد يخذ نساء, نساء معيد خاصة أما مثل أحوالنا آلنا أنت مكبر يقوم مقامه السيء يبطي خطيء أن يكرر الموعظة على النساء على المنطقة فالمكهب الكافر ويغلق لأنه يرفع الصوت ويغلق ما إلى مسافات بعيدة قالوا عددنا الله بن وابن أبي عمر قال أبو بكرين اللي هو إيه؟ الله بن محمد العرس كتب قال فذكرنا السيد خيال بن قال درسنا في قال سيدنا معطاه وقال جماعه بن عباس يقول اشهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا اللهم وبارك عليه قال الخطب القران ولا يسمع الناس فرضنا ان الخطب كعمت وهو يعلم ان يخطب قبل الصلاه الصلاة والسلامة والسلامة معنى أخوانه أخوانه في السنة والسلامة من فعل هذا وقع في بني أميح فقدم فقدم الخطبة على الصلاة مكينة في قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى طابل الخطبة والاستماع بخطبة العيد الإستماع مستحب من صلى معكما من أراد أن ينسل ومن أراد أن ينشي مشاهد طيب قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى بقى الخطبتي قال هم خطبه فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن وعبهن وعبهن وَبِلَلُّ الْقَرَائِينُ بِثَوْمِي قَائِمٌ يعني فعال بفوما كبير ها؟ باصة ثورة لينبطن فيه الصدقاء فجعلت المرأة تطلق الخرار تاما والقوصة يلبس في القدم الخرصة والشيء آه وحددني عن الربيع الزفران قال عددنا حماد قالوا عددني أحب الزورةين قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الى هم من كل الله محمد صلى الله عليه وسلم امم اسماعيل ان الوضح عن قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم ان انه روايه الحمد ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق فحدثنا ابو زهير فحدثنا ابن عطاء عن جابر بن عبد على زمانك هو يقول إن بالنبي صلى الله عليه وسلم قام يومي الفطري والاستحباب الفطري أن تؤخر الصلاة معنا؟ وفي الأضحى أن تعدل أن الصلاة الناس في الفطر وأنتم يتأخرون في إخراج الصلاة ويعطيهم الإمام المهول وفي الأضحى يعدل بالصلاة لكي يجلب الناس إلى مباح والسنه ان الامام يضحي في المصلاه فاذا صلى وخطب بعد ما يخطب ينبح ينبح امام الناس يحيي سونا اشعارا النبي عليه الصلاه والسلام يفعل ويعمل والسنه في النضر ان تمرات قبل الذهاب الى وحضر. والسنة في الأطفال أن تصبر حتى تأكل من المخيط أو تعود وتأكل أي شيء معنى هنا والسنة في الأيدي يقالب الوضع بينه ذهاب وإيام يقالب الطريق يمشي من الطريق وأخير من طريق آخر والسنة في الأيدي أن يكافر ودهب من بيته حتى يخرج الإمام يرسل الإيمانات والتكبير في الخطأ يبدأ من لطول العشر يكبر الناس تكبيراً من قطنطة في الأسوار في الوضايش في المحال في البيوت في السيارات من قطنطة وأما تكبيره قيد براء السرواب فإنه يوم التاسع من فجر يوم التاسع يوم, يوم, يوم عارض وينتهي مع آخر أيام التشريف عالم التكبير المطيب إذا التكبير المطلق هي من بداية العشر حتى آخر أيام التشريف التكبير المطيب وراء الصلاة إذا من اليوم عوض ومن فجل يوم عوض كبر الناس حتى آخر صلاة من أيام التشريف وأحكام عدن كثيرة وهذه الصلاة الأيام أو مستحبة أو واجبة ووجبة كفائية على ثلاثة طوال من ما قال وجوب عيبية من ما قال وجوب كفائية من ما قال سنة مؤكدة وهذا هو الراجح قول زمنية أنها سنة مؤكدة قول صلى الله عليه وسلم خمس صلواته في اليوم ومن اليوم الله على فهذا الحديث الضيمن يفيد أنها سنة مؤفقة أنها سنة مؤفقة وخمس الصرار فرضونا الله في مليل الإسراء المعرام خمس في الفض وخمسون في القبس فلقول لا بأنها فجمع جوما عينيا أو كفائيا لصار الصرار فرضونا أكثر من خمس هذا أمر لا يصحي إسراء من حديث النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطم الحياة والعباد ودواد الخضور أن ينفرد من الصلاة لأنه معلوم أن المرأة أنه يجب في بيتها أن تصلي في بيتها ولكن إنما هنا أمر بخروج الإنسان بعيدة وحكمة أن يشهد الخير ودعوة المسلمين أن يشهد الخير ويهرش ودعم المسلمين فقال الله إلا كيف يجب لأهدان جباب فعطيها أطلال جباب أطلال طلال جباب وقال له لأي السنة أو تأكيد السنين ورزوه من قال كما تكركم بأنه وجوب عيني ومن قال وجوب فاجة لكن الراجع هذا والله قال هذا هو الشيء يعني اذا صح ان الملكه قلت اهو وليس لنا ان تكون ثاني هذا ارض شيء ارض اول عايز ازاي دائما طب دا انت الان قلت اهو كما قلنا من اكل بصل او ثوم في ال صلاه الجماعه يمنع من دخول المسجد كيف ان الشيخ يرافقك من الطروط اكل البصل والثوم مباح كيف أنه يعناك من أجاوة الحكومة في صلاة الجماعة؟ فعز تقول الآن إذا كان لسنة فكيف سنة تبقى مطاوعة؟ هل أنت تركت الصلاة الظنور؟ هل أنت؟ أصلت؟ أصلت؟ أصلت؟ خير رفعنا الجمع أعطى بديل فضل والله صلى الله لم يسهد قال وقال زمان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قام يوم التبليل والصلاة فبلغ قبل قباتي ثم أخضر الناس فلما قرض نبيه ونزل أدن النساء بذكره وترك عليه يد ميلاد وميلاد مراسق ثوبة يرطينا المساق قلت لعطاء سكاة يوم الطريق قال لا ولكن صدقة يتصدقنا منها قليل قلت المرأة حتخنا ويرطينا ويرطينا ما شبه مبادرة مبادرة إلى الخيرات قلت لعضائي صحيح كمّل البقاء وهو مذكر وهو عضب تجد أن الصدق وكمّل رجل ربما تبقى أمامه أو تزيد منه عضب يمينه ولا فاصل ولا يخرجه شيئاً ليست موجود قال لي وشك قلت لو هذه الأيات التي فيها إيه أيام حرب الرساة وبركستان يعني عجب الأبداء في أمر النساء كل يماجر من المرأة من ذلك كانت اخرجها من عصر يومكم في سبحان الله كان أكثر صندوقات من النساء يعني في بلاد الحرمية، في بلاد الرياضي مازل اليمن، الخطر الخنيجية، كلها كانوا أخرجها سبحان الله ما لا تشيرها كما تشيرها كما تشيرها وتصدقها تصور, <تصور> هذه المرأة كم عام من من الذهاب اليمان وهذه وهذه كم من المرأة وتجد ربما يظن ويسر الله مستحق قلت لعطاء غكاة أو من خدري قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ قلت المرأة بكحى ويوقين ويوقين قلت لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إيل عمر إيل عمر إيل عمر إله هنا لم يذكر معنى حقنا نحن أما الله أما في حق الله فالعلوه من هذا القصر من الله سبحانه وتعالى وعمره كان انه في استقبال المعمرون عليهم هذا دليل لم ايه التكبير ووقع مثل هذا فما نزال لعمر بن عبد بس وقعت له جلب جلب ابن عبد الله بعد ايضا بن عباس وقع منه قالت عائشه وقع منه النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنها معنى يقول أنه قال لعمل الله مفتح العياء ومفتح العياء لعمري مرضي العنو مرضي العنو لعمل هل يجوز الحالة النبي على السلام؟ لا الحناب لا يجاوزونه لكن هذا دليل معنى هذا دليل معنى معنى يخلط. دا يقولك اننا على الصلاه الايه يعني من الشرط تمام واكرمه الله وعلى الله السلام الجزء المنظم المنظم الايه هذه هذه لانه حكم الله وعبد الله احمد روايه انه يجيز الحال في جميع السلسله لكن هذا الجزء انه من هذه الاجزاء من هذه كان تقل للرسول صلى الله عليه ما شاء الله وشفت القراءه عن النبي فألقسم قريب لنفس الحكم معنى يا فرق فلأجوز والذين آدى صلى الله عليه وسلم أن نحرف إلى أمانيا و أماتين أعواب طواغم ومأي شيء الحرب الطبارق الحرب الطبارق حقيقته النادل حقيقته النادل من المفضل طيب الحرب الحرب الطواغ الحرب الطواغ حقيقته النذر حقيقته النذر معنى فالرجل طالما انه مش حالك بس هي صورت وصوره حالك لكن حققتهم نفسه ولذلك قرط الالهذا ها قرط النفس قرط النفس على الخط ايش اسمه كان منهم الخط ها كان برفع على الشرط الشرط اللي العلماء وازنوا فيه لا يصرون فيها من لانه انا اقوله عندنا مثل انما ما بيعتبرش الشر انما هو بيعتبر ايه عايز يلبس عايز يشور عايز يمتلك الحب كما ان علمه الحديث من حلف على مله غير مله الإسلام وهو كما قال خلصوا من هذا الدين ان يقول هو يهودي او مسيحي من شرفه تحدث فهو لا يمكن أن يكون أوليلاً للأسرانية إنما يريد أن يمنع أنه من الشرق لا يستجد فسرط وسرط هذه محافظة شرطة لكن إذا طار إذا فعلت كذا فأنت طار ما لا؟ إذا فعلت كذا ما لا يوجد ولا سرط مدل ولا يجب أن يوجد شرط ومشروط فأنت عندك الآن الطلاب ممتاز وطلاب معنى الله شهر وطلاب صورة صورة اليمين فمن الذي صورة, صورة اليمين من أيمال الكفار ولا من أيمال مسلمين من أيمال مسلمين من الأيمال المحترم أيمال مسلمين عرفوا؟ الحال بغير الله ليس من أمر من أيمان الحلف بالقواضيت ليس بالايمن المسلم الحلف بالاباء ليس ابا في الحلف القرط على الاسلام قالوا هذا هو يهدي عن نصراني إن شرب الإخدارات هو يهدي عن نصراني إن قطع واختبع هو يهدي عن نصراني إن حلق نحياته مش بحيك يودي عن نصراني ولا رغب فيه إن أنا مقصود أه عايزي نفسه الحالي عايزي أحب نفسه على فعل الشيخ طبعا نقول فمن هنا أصلا حاجة قصة الموضور وأحكام الطرق ويمين الطريق هاي فمنية على الهدف من حلق على الهدف غير ميلك الإسلام فهو كما قال لا يلزم أن يقول والله لا يلزم إنما صردنا من هذا يقول هو يهدى وصرد إن فعل كما أو إن لم يفعل كما كل يمين الطلاب ومقصود أحكامه مبنية لهذه الهدفة اللي عايز عين بإلاج المسال هذه المسالة الثالثة الثلاثون من مجموعة القرصة الشيخ الإسلام بسط الكلام بهذه المسالة وقفوا الطلاب المسالة الثالثة الثلاثة وفضلوا لابسي عليكم طائماً اللي أقول له أتوضي <تصفيق> طهولة لابسي علي الطلاب بخلاف الطلاقة هذا الشيء طيب قال إيه العمري أوه. إذا فيه هذا تأكيد لم, لم, لم, لم تأكيد لما في حق الله يقول لك السنون لعمل كأنهما في السنون كأنه هذا قصر من المواصف ولله عز وجل أن بما شاء في فشاة ماذا شاء على أي شيء يشاء قال إيه العمري انذا ذلك الحق عليك وما له يقال ان ذلك قيل لنا هذا يقول بان المساء لم يكن ذا اشاعه المعيبه اما اذا وصف مكذب فانه يكون طوها السليم <تصفيق> ااا الحمد لله حسبي الله نوبات في للم لم التاكيد من الخلق المفسرين كلام اصل ويمل قال وحدتنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان اعرض قال عن جابر بن عبد قال الشيخ مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الصلاة يوم العيد فبلى بالصابطين قبل قطمتي بغير ابن جرير مولى اقامه ثم قاموا متوكيئاً على بلاله فأضر مضط الله وحشت على طعاته وعض الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فأعضهم وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثرهن حطه جهنمان فقامت الناس من سطة النساء سفعاء الخدين لا يجب أن تكون هناك كشفة الوجهة لا يزل أن يكون كشف الوجه إنه قد يرى ويوعى عن المرأة كذلك من وراء الخمار عن الخمار العقب عن نقاط يتحروج بسبب الأوائل العقب فقامت المراعب من السطة طيب القرومين يعني بقول السطة المحطة لإمام الشام ويقول السطة يعني أي من موسطة النساء يعني من خيار النساء من أوسط النساء طيب سفاران عامل بيرض الحمره وان شاف تحت مش بينترحي بيتحرك لقاق فيور ممكن وهي لابس القفاز ممكن هو الجزء ده ممكن وهي لابس الكمه ممكن هي ماشي عند الطوق ده الهوا يعمل المخاط كده ما بيظهرش هذا حاليس مشكلة للواجه هي وصاح صاح والذي البحر عبتين هي وصاح بس معنى قولنا مشكلة ليه ولا يدع مش حاسة قطرة قلنا ايه ولا يدع دعا تنكشف للواجه لان احد المصوص الوهنونج لاني ستر الواجه محكمة وغالبتنا نقدم المحكمة على ايه ايه محكمة بس وبرضو قصة وصل الفكر والخطبه كما النبي عليه والسلام و الله اكبر لا في <تصفيق> حاجه نفس الضلع و لسه في عقل و كشف مش استباره كيف كده مش استفره في طرق بين السفر والسفر زغل الكشف انما شفاء ويطهر المتمم ادي النوع اللي لا مش الاستفاء استفر تمام وبعدين اصلا تعالى وفي الحاج في المرأة لا تنطق ولا تلبس الكفز فهديد استفعال أبناء في المنازك هذه السلزابة أضعك بالسلزابة هنا لأن احتمال أنها كاشفة فعلة لأن لا, لا تنفع من المرأة لا موجية ولا بيديك معنى أكوان تلبس المطور أو تلبس كفزين لم تكن تلبس المطور أو في الحاج ولكن النساء كنا يزلبنا على وجون إبرا حزين عدمنا الرجال طيب قال سفعه الخطين فقالت لي ما يا رسول الله قال لي أن كنا تفكرنا الشكاء وتكفرنا العشير قال وبعدين وبعدين إيه؟ يعني اللي جعل يبقون خدين ما ذكرش له الجب... الجبيل لو هي كشفة الضقن ممشور أه... عن تحت الضقن ممشور طب الواجنة الدين مش هتخذ البقاء طب العيون وما يكون عيون منها ما شاء الله زرطاء مثلا لو ممشور كان يوصفها تماما نعم خدين ممكن طب يأتي كبير هي تحقق ها الجبيل مثلا ها أنت كان يظهر بقى وصف كامل لا ده دليل الخدمه ممكن نقدر نتحرك مع الدوره ونحط قائمه من اللي بنسمع ااا اطلع بشكل الايه اللي هل دي الايه ده لها في ايه ظاهره صريحه كنا بنعمل بس بالقصور ومن الاغلب كل وفي فهم قد من الأصبع المفهن طبعاً ما هي الشيطان الذي يقول لا تنطق من مرأة ولا تنسخها في المحراب لأن المساء يقول لنا لا يعرف عنها طب والمرأة تضمن بالصلاة لا يكون هنا من الغالث الموكالب كشبه يعرفون إني بي دفلان إني بي دفلان ويقف فلان ويقف فلان جراء الموزعين ويقف جراء المعالي ويقف جراء المعمر عن خالص انه بيشفي دايما كانوا في البدايه انا لله والشكر وبعد ما ما لزم طيب قال فقمت امراض من سطة النساء سفعاء الهدين وقالت رسول الله قال لأن كنا تكترنا الشكاء وتكفرنا العشير قال فجعلنا يتصدطنا منه بهن ينطير في ثومه لانه من أقراض ضدهن وخواتبهن القول فوق ما يلقى سكرونه قال وحدد لي محمد بن رفا قال حددنا عبد الرزاق قال أخبرنا كنزو عيز قال أخبرنا معطا عن ابن عباس وعنجة ابن عبد الله الأمسك قال لن يكون يؤذن يوم الفطر ويوم الأبحار الأذان والإقام يوم الأيدي من البداع الأذان الأيدي والإقام من البداع ولا يقام حتى الصلاه جميعا قال هو الصلاه على سيدنا محمد وعلى الهه ها صلاه على سيدنا محمد يعني على اساس ان يبقى مثلا حاجه من زملائك دخل في مكان ويخش فينا فانا عاوز على كل حال على كل حال الامام هو اللي ينفذ صح الامام, الامام, الامام ينفذ يقول الصلاه ولي الصلاه كما قولش بقى الصلاة زي المعنى أو الصلاة يقول, الصلاة يقول الصلاة قموا للصلاة و... والنساء سمعنا في المكبر أو يقول استوه بعد ما يقول كنا يقول استوه بعد ما يقول قموا سا... للصلاة يقول, يقول استوه نعم بس. يعني هو يستوه يفهم أنه ما يكون لا بأس لو قالوا لما بشمع قلمه وأنه نبه الناس لان يصفر الصوالف قال ولا الا ادان الصفر ولا حين خروج الامام ولا بعدما خرج ولا اقامه ولا لله ولا شيئا لا نداء ولا عيد ولا اقامه روى حدثنا محمد بن مراد وحدثنا عبد عبدالله ابن الزبايد أنه لقاء يؤديه بالصلاة يوم عبدالله ابن الزبايد وحكم 9 سنين بلاد الحجاز وبلاثور رسال وبلاثور مصر طبعا في الوسط دولة مليمين وبسبب ابن الزبايد حققت له بعد أن حصر الكعبة ورماء الحنزانية وصلنا عبدالله ابن الزبايد على ثنية المدينة فكم الصوره من صاحب الاستقواء شكلها نعم عشان غير الموضوع زين سبايه يسمى امره هذا خلافا عند طب جزء القر بين استقر الامر على عدم الحدود ومنع الكفر بعد حديثه بزبيد واجتمع الناس ففق يقول اول ما على الامن العين والايسار هيها المقدمه هو اللي عندهم هذول غايبين هم اللي يظهر تمام はい、じゃあ يحيى ابن ابي لهب وكريم بن صبور وذكريا وحسن المرغين وقطيب بن سعيد والله يرضى عنك يا الله عصم عن سمار عن جابر بن صبور فصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدين غير مرات ولا مرض بغير اذان ولا افتقار وكما ان النبي عليه الصلاه سنن طولية و سنن فائلية و كذلك سنن تركية سنن تركية من السنن التركية لقف طلق الأذان و الإقامة في يومين عيدين بإصلاة قال آبا يقول حدثنا أبو وكره كبشي قال حدثنا عبد المسلمين وأبو أسامة محمد بن أسامة عن الله عن نامة عن ابن عمر بن النبي عليه الصلاة والسلام و أبا بكر عمر كانت صدرون الحديمين فأعلن الله قال حددنا لا يحيى ابن جايل و قتيلة و ابن حجرين سعد قالوا حددنا لا إسماعيل من جعب عن داود بن القدس عن عياض نارد الله بن سعد عن نبي سعد القدرين سعد من مال في السنة أن رسول الله صلى الله وسلم كان يأخذ يوم الأطحى ويوم الثلاثة فيأخذ السماء فإذا صروا صلى الله عليه وسلم قال ما فأطل على الناس هم جلوسون في مصلم فإن كان له حاجة لبعثهم ذكرهم للناس أو كان ترحجهم غير ذلك ورمعهم وكان يقول تصدقوا وتصدقوا تصدقوا وكان أكثر من أن تصدقوا النساء ثم ينصروا بلا بيهزة الكبير حتى كان مروانا مضحكا فخرجوا محاصرة المروانا حتى أدينها في مصر يعني ملازم للمروانا أبو سعيد كتب فإذا كثيروا في الصد فبنى من برد معناه من ضيم ولا من الذي اللبن هو الضوء غير المحرور الضيم النيد غير المحرور فإذا مروانا يُنَزِعُ مِنِي يَدْمُ فإذا موانه يُنَزِعُ مِنِي يَدْمُ حيث يُنَزِعُ مِنِي يَدْمُ حيث يُنَزِعُ مِنِي يَدْمُ كأنه يَدُرُّني نَحوَاً مِنْ بَرِينَ وَأَنَا أَدُرُّهُ نَحوَى الصَّلَاةَ شبه إزاي؟ يعني في أول معروفنا مدر بطريقة سهلة كان الألوات القوية بين أبي سعيد القدري وموانه وما أصدق المختلفون في هل موضروا بحاجة من قبل الصحابة ومعنوها الصحابة أو ليس من الصحابة لأنه هو وفعت له رؤية, رؤية للنبي على عليه الصلاة والسلام لكنه لا يوجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو مميز والنبي عليه الصلاة والسلام وهو صديق ثم انتقل به أبو إلى الطالب يعني والصحيح أنه ليس صحابي تماماً ورواية برواية مرساة رواية برواية مرساة طبعاً ما روالنا يعني في وقع في الجبل قتل طرح من عبيد الله عبي قادم طرح من عبيد الله السبب موقع بينه بين الصحابة من الخلاب والمزاع وما إلى الله يعني روال بيسم الصحابة آه راجعنا بيسم الصحابة أبو صحاوي لكنه ليس طيب يقول أنا أدره, أدره نحو الصلاة فلما رأيه ذلك قلت أين الابتداء بالصلاة كلام مياشي كلام حكيمي كلام لطول خفيف ورطيب مش بشدة ولا أستبه ولا عني فقال لا يا أبا سعدت ما لا قلت كَلَّا وَالَّذِي مَاكْسِ بِيَدْهِ لَا تَقُّونَ بِخَيْرِ بِيَمْ مَا أَعْلَمُكُمْ معلت؟ يعني إذا هذا محارف؟ طبعاً وكان مران هذا شاكل لما هما بيصدروا من أول بيمشي فينفضوهن فلا يستجعون السبق في عالين الردد وعلا فرأى أن يعجس الأرض شيء يخطط عشان الناس يسمعوا الناس اللي عايز يقولون إذا سبع لي أن هم حضرون للشيش لأن المرفضين للسلام أصدرون ما عليهم هذا؟ بعض الناس يكلس الكببة من شيء يهوان هذا من المصائب العاصر شيء يهوان يلو علا حزك يلو علا شيء يلو علا مصير المصائب رأيه الأراء قوله الأقوال ويمسك الناسه عايزه بس يدخل بالناس لهو ممكنك فهي <تصفيق> خطب لم تجعب لهذا أصلاً ولا المدابل تجعل لهذا ولا الأساسي تجعل لهذا تبدأ حتى اشتغل الناس بالأحزاب السياسية والمشاركة الدولمانية عن أمور تأخر صارت تشغل الناس اليوم وأمورها هي الأساس لا تركنا بها تعليم الناس عطيب تعليم الناس أحكام تعليم الناس حلال الحرام هذا هو الأساس لا يترك في دولة معينة ولا في بردمان معينة واحد دولة ولئة دولة ولا شخص معاية أبداً ف... ينبغي الناس أن يجعوهم إلى النبع الصفحي إلى النظر الأول والطريقة النادي الذي كان عليك ذلك على سلسة ليس أحد يكون هامير فكرة عايز يدخلها في أدهان الناس ويقول الناس أي طريقة فنتظر صلاة العين فينسي الناس ويقنز الهدى بهذا النبع هذا مخالف الصفحي شوفوا مرة أول جاء قدروا مطلوب على الصلاة عشان إلى سب علي لم أحد يشف لم أحد يشف وكما قلت لكم يجب علينا استمرنا حتى جاء عمر بن عبد عزيز رضي الله ولما أراد أن ينزل بعد أغضب في هو الغربة أذكره واحد من على سب علي وأن الباب أن تثبت أولاً تبيقولوا بيكنقول السنه السنه الالهيه للمؤمنين في السنه صاروا بينا يقولوا ادي من المصحف صار الممكن معروف فقال ان الله امر بالعدل والاحسان وائتاء الزكوه ونهى عن المعصيه ترى الايه على ثم نزل فوضع لها ايه على الاله السنه سنه الشر في اخر ايه في اخر اطل على كل حال برده تمام هنا من البدا اول عنوان ايه يا اخوه كتاب صلوات النبي عن احكام نتعلم صلوات الغيبان في, في, في الباب ده يعني يليها ذكر احاديث سبب الهدايه الى من صلوى رسول الله صلى الله عليه واله يعني كذا زي ده زي ده للمصلي شاء الله ما خيرنا في الدرس سنگ سنگ سامان سندھ